حكيات حكيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لقيام ليلة القدر وأن يجعلنا من أهلها وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها إنه على كل شيء قدير وبعد أيها الأحبة فأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حكاية جديدة من حكايات رمضانية وحكاية اليوم حكاية غريبة عجيبة حكاية أحد عتات المجرمين كان يرى في نفسه من الذكاء ما يجعله مطمئنا الى انه سيفلت من قبضه العدالة كان يوقن انه سيفلت من هذه القبضة ولكن لما قبض عليه وجلس امام القاضي كان مطمئنا طبعا في نفسه الى البراءة بسبب براعته في تلفيق الادله واستنطاق الشهود جاء شهود الاثبات فشاهدوا عليه بجرائمه ومع ذلك كان مطمئنا الى ان جاء الدور على ما يسمى بشهود النفي الذين اعدهم هو وعرف كل منهم ما يقوله وما ينطق به وربط مصالحه مصالح اولئك الشهود به ثم كانت المفاجاه التي نزلت على راسه كالصاعقه الشاهد الاول بدلا من ان ينفي التهمه عنه اثبت التهمه عليه وساق مزيدا من الادله التي تؤكد ثبوت التهمة على هذا المجرم ثم تبعه الشاهد الثاني فاضاف الاخر جرائم جديده وادله جديده تثبت تورط هذا المجرم وتزيد من تورطه وإدانته ثم كانت ثالثه الاثافي ان اهم شهود النفي وهو سكرتيره الخاص الذي شاركه في كل الجرائم ولم يغب عنه في شيء على الاطلاق جاء الى المحكمة والى جلسة التقاضي حاملا يعني دفترا كبيرا جدا ظن انه مليء بشهادات البراءة ففوجئ بان هذه المستندات كلها هي ادله اثبات للجرائم واضافه لجرائم لا يعرفها غيره وبالتاريخ وبالوقت وبوصف تفصيلي لهذه الجرائم ومن ثم احس ان شهود النفي قد انقلبوا عليه فانطلق يصيح ويعني يشتمهم ويسبهم وكانت النهاية طبعا المتوقعة انه اقتيد الى المصير الذي يناسب حاله بعد ان حكم القاضي بادانته هذه القصة هي في الحقيقة تصوير لفظي لما يحصل للمجرمين بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة المؤمن الذي نسي ربه استغفر الله الفاجر الذي نسي ربه وساعى في شهواته وملذاته واعتاد انه في حياته الدنيا يستطيع الافلات من الجرائم ويحلف ويكذب الى اخره يأتي يوم القيامة فيقف للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى ويأتي شهود الاثبات تشهد عليه الارض كما قال الله تعالى واخرجت الارض اثقالها قال صل... و... و... واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم تحدث اخبارها قال صلى الله عليه وسلم اتدرون ما اخبارها تحدث بكل ما عمل عليها فالارض تتحدث وتشهد وكذلك السماء تشهد والملائكة الكتبة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الكل يشهد وصاحبنا مطمئن الى انه سيرد هذه الشهادات جميعا ثم يقول يا رب هذه شهادات باطلة وهؤلاء شهود زور انا عندي شهود يؤكدون انني بريء من كل هذا الذي رميت به اسمع الى ما اخرجه الامام الحاكم احمد وصححه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرته قد كاد يقلص عنه يعني الظل بدأ يقلص عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاصحابه يجيئكم رجل ينظر اليكم بعين شيطان فاذا رأيتموه فلا تكلموه فجاء رجل ازرق فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال علامة تشتمني انت واصحابك. الرسول بيقول لهذا الرجل تشتمني ليه انت واصحابك. قال يا محمد كما انت حتى اتيك بهم. فذهب فجاء بهم فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا. ببساطة عارف كيف يعني تمر جريمته بانه يحلف ويأتي بشهود الزور فيحلفون معه خلاص. وانزل الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون لما كانوا في الدنيا ما كان هؤلاء المجرمون في الدنيا يعتبرون الحلف الكاذب سبيلهم للهروب والنجاة سولت لهم انفسهم ان يفعلوا ذلك ايضا مع الله رب العالمين وظنوا انهم ناجون فيقوم رب العزة يأتي بشهادة الملائكة وشهادة الارض والسماء الى اخره فيقولون يا رب هذه شهادات زور نحن معنا شهود اخرون يقول ابن عباس رضي الله عنهما ان يوم القيامة يأتي على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم فيختصمون فيجحد الجاحد بشركه بالله تعالى فيحلفون له كما يحلفون لكم فيبعث الله عليهم حين يجحدون شهودا من انفسهم جلودهم وابصارهم وايديهم وارجلهم ويختم على افواههم ثم تفتح الافواه بعدما الجلود والعين والاذن والسمع والبصر يشهد يفتح الله الافواه فتخاصم الجوارح فتقول انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون فتقر الالسنه بعد الجحود هذه صورة مما يفعل هؤلاء بين يدي الله رب العالمين وهذا ما جاء في سوره فصلت فالله تعالى يقول ويوم يخشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء هو فاهم انه لما حيث تدعي يده ورجله وسمعه وبصره هذه اعضاء لن تشهد عليه وسوف تشهد له اخرج الامام مسلم عن انس رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما اضحك قلنا الله ورسوله اعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم تعادل ولا تقبل الظلم يقول بلى يقول فإني لا اجيز على نفسي إلا شاهدا مني أنا مش قابل شهادات الشهود اللي انت جيبهم دول يا رب أنا أريد شاهدا مني فيقول الله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه يختم على فمه فيقال لاركانه انطقي. فتمطق باعماله. ثم يخلى بينه وبين الكلام. فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت اجادل او عن كن كنت اناضل. هكذا. بل في بعض الروايات ان العبد يلقى ربه فيقول له رب لا تبارك وتعالى يا فلان. الم اكرمك واسودك وازوجك واسخر لك الخيل والابل. واذرك ترأس وتربع نتب رئيس في الناس وتأخذ منهم الاموال الى اخره فيقول بلى يا رب يقول افظننت انك ملاقي فيقول لا فيقول فاني انساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني ايضا يقول هذا يقول انساك كما نسيتني ثم ياتي على مثل هذا الفاجر الذي اعتاد الهروب في الدنيا فيقول له ذلك يقول بلى يا رب امنت بكتابك أمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويأتي بخير ما استطاع فيقول الله ها هنا اذا ايقف هنا حتى تشهد جوارحك على كذبك ثم يقال له الان نبعث عليك شاهدا منك يتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختوى على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتمطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه اي ليكشف الله كذبه من قبل نفسه وبشهادة اعضائه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه فهل لنا يا اخواني ان نراجع انفسنا اليوم قبل ان نحلف كما يحلف المنافقون ونقول والله ربنا ما كنا مشركين هل لنا ان ندرك ان اعضاءنا تسجل علينا اعمالنا وستأتي هذه الشهود لتشهد علينا امام الله ومعها المستندات اليد تنطق والرجل تنطق والعين تنطق والاذن تنطق اسأل الله العظيم ان يبصرنا بامورنا وان يلهمنا رشدنا وان يحفظنا بحفظه حتى نلقاه وهو عنا راض والى لقاء اخر استودع الله دينكم وامانتكم وخواتم اعمالكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد